بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي إليك فزاعي والتجائي يا عظيم قد أذهلت العقول عظمته فهي في حيرة من عظمته ويا حكيم قد هدى القلوب بقوله فهي في هداية من حكمته يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته يا من يجيب الدعاء ولا يهمل داعيا يدعوه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 فأصلح ما شان منها بحكمتك واغفر ما ساء منها لمغفرتك وبارك فيما صلح منها ببركتك فلا أضيع وعليك توكلي ولا أخذل ومنك نصري، يا ما نعمن عني كل شر وسوء وعدو وحاسد وماكر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 أشهد عنا محمد رسول الله حي على الصلام حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سوى صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله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 ولقد رآه نزلة أخرى عندها جن عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يرشى الصدرة ما يرشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيته اللات والعزى وبنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سنة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 إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فآرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك أبلغهم من العلم إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِهِ تَذَاهَى سمي الله من حمدا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 فلا تزكوا أنفسكم، وأعلم بمن التقا. أفرأيت الذي تولى، وأعطى قليلاً وأكذى. أعاده علم الغيب، فَهُوَ يرى. أم لم ينب بما في صحف موسى؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا Allahu akbar Allah